وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَإِنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ يُنَبَّأُ بِأُنْكُم مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ملقردة والخنازير عباد الطاغوت كشر مكانا واضل عن سواه السبيل وإذا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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الْرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْدِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مغلولة. غُلَّت أيديهم، ولعنوا بِمَا قَالُوا، بَلْيَدَاهُ مَبْسُوطَتَا لِيُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَا يَزِيدَنَّ كَفِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَب بِكَ طُوَيَانًا وألقينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة كلما أبقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين